Bismillahirrahmanirrahim mijn الذين هم في ضلال مبين كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ولم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم صُبَاتَا وَجَعَ عِنْدَ اللَّيْلِ لِبَثَا وَجَعَ إِنَّ النَّغَارَ مَا إذ ذاك الناس وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فَتَ ثُنا افْراجا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا جهنم كانت مرصادا للطاغين ماذا لابفين في جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وَكَذَّبَ صيناه كتابا أذو وكواعب أسترابا وكأسا بها قرأ But